قبلهم فهل على الرسل إلا البلاء المبين ولقد بعثنا في كل أمد رسولا أن يعبدوا الله ويتنبي الطاعود أن يعبدوا الله ويتنبي الطاعود فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلال فزهوا في الأرض. فانظروا كان عاقبه المكذبين ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم وما لهم من ناخرين واقتنوا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدن عليه حقه ولكن اكثرنا ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هذروا في الله من بعد وَلَا أَدْرِي الْآخِرَةَ أَكْبَرُ أَمِ الْأُولَى لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ قُبِلَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ